بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ا قيما ليواذر ب أ س ا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه أ ب د ا ويواذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ل ا ب ا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 فربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شقق هؤلاء قومنا اتخذوا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 ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل ف ل ا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ب ر ا ع ي ه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل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 فلينظر ايها ازكى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 س ي ق و ل و ن ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خ م س ة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل ربي أ ع ل م بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا ق ل ي م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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أ ح د ا واتل ما اوحي إ ل ي ك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته و ل ا تجد من دونه ملتحدا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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها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 فاستبرق المتكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنطل وحففناهما ب ن ق ل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت ق ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك, أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا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 يا إن ترني أ ن ا أ ق ل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتي لي خيرا من جنتك و ي ر س ل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خ ا و ي ه على عروشها ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولم تكن له فئه ينصرونهم ن دون الله وما كانهم ن ت ص ر ا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم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 وعرضوا على ربك صفا ّ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا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 فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا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 و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما ض غ ي ا ن ا وكفرا ف أ ر د ن ا أ ن يبدلهما ربهما طيرا منه زكاه و أ ق ر ب رحما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 حتى إ ذ اذا سوا انفخوا الصدفين قال بين حتى إ جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما اسطاعوا أ ن يظهروه فاذا استطاعوا له、نقبا. قال ه نقبا رحمة من ربي من فإلى جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا